بسم الله الرحمن الرحيم اخوكم محمد حوار الفاجي متوسطه تعليم فان بينظر البحر اقدم لكم اليوم درس جديد عن اضطرابات التعلم في مركز مصادر التعلم